ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده أن أسر بعباده لهم طريقا في البحر يبسام لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن مما غشياهم وأضل فرعون قومه وما هدا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 فرجع موسى إلى قومه غضباناً سفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وعداً حسناً فقال عليكم العهد أم أردتم أم أردتم أي يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أي يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك ألقى السامري